تأملات قرآنية نبحر فيها مع فضيلة الشيخ الدكتور العلام يوسف القرضاوي وهو يتأمل ويشرح مجموعة من الآيات من بعض سور القرآن الكريم سنكمل ما بدأنا به في الحلقة السابقة حيث سيكون المحور في هذه الحلقة عن الناحية الجمالية فهل المؤمن يهتم بهذه الناحية؟ من الذي يرزق؟ وماذا يتوجب علينا أن نفعل؟ ما هي الزكاة؟ وما الفرق بين الزكاة الحولية والزكاة الموسمية؟ لماذا علينا أن نخرج الزكاة عن كل ما تخرج الأرض؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا ومعلمنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه ده. خير ما أحييكم به أيها الإخوة والأخوات تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المؤمن أعمق إحساساً من الشاعر يرى الجمال في كل شيء النبتة إذا يعني أورقت والورقة إذا أزهرت والزهرة إذا أثمرت والثمر إذا نضجت ينظر إلى هذا كله ينظر في نجوم السماء ينظر في الليل في الضحى والليل إذا سجى ينظر في كل شيء ويرى فيه يد الله التي أحسنت كل شيء خلق وينظر صنع الله الذي أتقن كل شيء فالقرآن في سورة الأنعام يلفتنا إلى المنظر وانظروا إلى ثماره إذا أثمر وينع وفي هذه الآية قل كلوا من ثماره إذا أثمر النحية الجمالية والنحية المادية المنفعية فيه نف نفع كلوا من ثماره إذا أثمر تمتعوا بما هيأ الله لكم من الثمرات الطيبة قل الحمد لله حينما تأكل الثمرة وخاصة الثمرة الجديدة أو ما ما تأكل الثمرة الجديدة التمرة أو ما تنضج أو العنب أو الجوافاية أو البرتقال أي شيء ناضج جديد قلتها طريق العهد بربنا دي السجايا الجديد الطازه من من عند الله عز وجل فريش كلوا من من ثمره كل من ثمر الله وإحمد الله عز وجل لذلك احنا يعني مطلوب منا حينما نأكل ونشبع وحينما نشرب ونرتوي نقول الحمد لله الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين الحمد لله غير مستغنى عنه ربنا ولا مودع الحمد لله الذي جعله الماء عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا كما قال الله تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون صحيح أنت نبت مسك المحراط وبيعمل كذا نما ربنا هو اللي بيزرع أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون إن لمغرمون بل نحن محرومون ربنا يسلط عليه صاعقة أو آفة سماوية تذهب به ولا يبقى لك شيء تقول إن لمحرمون فرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزل المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون جعلوا مر علقا لو ربنا هو الذي يعني يأتيك بهذا الماء العذب ماء طهورا لنحي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسية كثيرة فكلوا من ثمره واشكروا الله عليه وشكر نعمة الله أن تؤتي حقه يوم حصاده كما أكلت من هذا الثمر وشبعت منه لابد أن تذكر غيرك أن تذكر أن هناك جياعا لهم حق في مال الله الذي آتاك آتوهم من مال الله الذي آتاكم قلنا في درس سابق إن الإنسان مستخلف في مال الله هذا المال ليس في الحقيقة مالك كيف يكون مالك إنت لنت خلقت الأرض اللي زرعت فيها ولنت خلقت البذرة ولنت خلقت الماء ولن تخلقت الهواء ولن تخلقت الضياء ولن تهيئت الأسباب ووضعت السنن والقوانين اللي على أسسها ينمو الزرع وينبت ويؤتي ثمرة من العمل؟ الله هو الذي عمل فكيف تقول أن المال مالك؟ المال مال الله فأعط من مال الله لعباد الله لعيال الله الخلق كلهم عيال الله وأحب الناس من كان أنفعهم لعياله فآتوا حقه يوم حصاده هناك الله سبحانه وتعالى فرض الزكاة على الناس وهذه الآية مكية سورة الأنعام قلنا منها سورة مكية فلم تكن الزكاة فرضت في مكة الزكاة ذات, ذات النصب والمقادير والحور. هذه شرعت في المدينة أن المدينة هي التي جاءت فيها التشريعات القرآن المكي ليس فيه تشريعات مفصلة فيه تشريعات مجملة مثلا الذين إذا أصابهم البغي وهم ينتصرون ده أساس لتشريع الجهاد إنما الجهاد تفصيله سيأتي في في المدينة جاءت الزكاة في مكة مثل آية حقه ومحصاده مثل خلية تعالى في سورة النمل الذين يقومون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون وفي سورة لقمان وفي غيرها من السور في سورة فصلت فأين للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة هذا بيقر المبدأ الزكاة يعني إعطاء جزء من المال تطيب به نفسك ليأخذ بأيدي الفقراء ويغيث الملهوفين ويعين البائسين هذا المبدأ قرر في مكة المكرمة لأن الأصول الأشياء قررت في مكة ومنها هذا الحق هذا حق غير معلوم حق المعلوم علم بالزكاة بعد ذلك يعني جاءت القرآن وجاءت السنة وبينت المال الذي تدف فيه الزكاة والمقدار هو أدئه العشر أم نصف العشر أم ربع العشر والمصارف التي يعني تعطى لها الزكاة ثمانية المصارف في صورة التوبة إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة إثاء المصارف الثمانية فكل هذه الأشياء والوقت متى فأحيانا الوقت كل سنة في الأموال الحولية زي النقود التي تملكها يعني زكتها في كل حول كل سنة يكون لك حول أول ما اكتمل عندك النصاب يبقى هذا حولك وكل سنة اكتمل الحول عندك يوم عشر رجب يبقى كل سنة في عشر رجب في أول محرم يبقى في أول محرم ومن حقك إنك تغير حولك بس تحسب حساب يفرض أنك يعني أنت في أول رجب اكتملا وإنت عايش تخرج الزكاة في أول رمضان يبقى تحسب حساب ان في شهرين تخرج الشهرين دوله وعدين تثبت الحول على اول رمضان ففيه زكاة حولية زكاة التجارة زكاة حولية وفيه زكاة موسمية زي الزرع الزرع ده له موسم فيوم الحصاد هو اللي عليه تخرج الزكاة الحصاد بيختلف من زرع إلى آخر في زرع في الصيف وزرع في الشتاء وزرع في الخريف وزرع في الربيع فحينما يكتمل ويأتي الحصاد هنا تخرد الزكاة في يوم الحصاد وآت وحقه يوم حصاده وهناك من العلماء من يقول يوم الحصاد حق الحصاد غير الزكاة يوم ما تيجي تحصد بيجي الفقراء وتتطلع عيونهم إلى هذا الشيء وخصوصا إذا كنت بتحصد يعني تمر ولا فاكهة ولا أشياء مما يؤكل في الحال فالفقر يتطلع بعينه وقلبه إلى هذا فأعطه ما تيسر ده سمو حق الحصاد لأن الزكاة هي أول الحقوق وليست آخرها هناك حقوق ذكرنا في آية ليس البر أن تولوا ولا كنا البر وآت المال على حبه ذو القرب واليتام والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة فهذا غير إتاء المال فلذلك من العلماء من استدلوا بهذه الآية على زكاة الزرع وقالوا إنها وإن نزلت في المدينة إنما هي قررت أصل الواجب وجاء القرآن المدني فبين ما أجمله في هذه السورة الزكاة أو العشر كما يسمي بعض المزاهب يسميه الزكاة والعشر وهي زكاة العشر أيضا الزكاة هي عشر ما خرج من الزرع إذا كان سقيا بالمطر أو بالراحة كما يقول فاللحون بالراحة يعني مثلا في, الم... في مصر نهر النيل وصل ماء النهر بسهولة بدون ساقية وبدون طنبور وبدون شادوف وبدون أي شيء وصل إلى فهذا فيه العشر وإلا ففيه نصف العشر وذلك الإمام أبو حنيفة أخذ من هذه الآية إن الزكاة وادبة في كل ما أخرجت الأرض الفقهاء ولا إما مختلفون بعضهم يعني قال إنه الزكاة في الأقوات فقط ولكن الفواكه أو الشاي أو المطاط في ماليزيا أو جوز الهند أو التفاح والمانجو وأزيد يقول لك ما فيش أو القطن أو القصب ولكن أبو حنيفة قال كل هذا في الزكاة وهذا هو الواجب لأن هذا الذي يعني يؤكده عموم القرآن وعموم الحديث وقد وجدنا إمام المالكية في عصره القاضي أبو بكر العربي في كتابه أحكام القرآن وهو يفسر هذه الآية ذكر المذاهب كلها ومنها مذهبه المالكي فضعفها جميعا وقال أما أبو حنيثة فجعل الآية مرآته فأبصر الحق فجعل الزكاة في كل ما أخرجت الأرض مأكولا أو غير مأكول حتى القطن يعني فيه زكاة وهذا هو الواجب الواجب أن تخرج الزكاة في كل ما أخردت الأرض من حبوب وفاكهة لأنه قال والنخل والزرع مختلفة أكلوا والزيتون والرمان مشتبها الزرعة تشمل كل المزروعات كل هذه الأشياء فأكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين لا تسرفوا في العطاء بحيث تبقوا هنا فقراء واحتدأ أولادكم ولا تسرفوا في التمتع بالأكل وهذه أشياء كلوا من ثماره بالاعتدال وهو ما أمر الله تعالى به وكما قال في سورة الأعراف يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين اللهم فقهنا في كتابك فقهنا في دينك وادعلنا من أهلك أهل القرآن أهل الله وخواصته إنك سميع مجيب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن المنهج القرآني يكثر من عرض حقيقة الرزق الذي يختص الله بمنحه للناس ليتخذ منها برهانا على ضرورة إفراد الله سبحانه وتعالى بالحاكمية في حياة الناس كما يتضح من خلال السياق القرآني أن الإنسان مستخلف في مال الله ولا يجوز التصرف إلا بإذنه ممثلا في شرعه حيث فرض الزكاة من خلال الحصاد للزرع فالواجب أخراج الزكاة عن كل ما تخرج الأرض وللحديث بقية مع تأملات قرآنية